إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد محمدا رسول الله من سلك فاز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا او يسارا رمي بي الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في آل العالمين انك حميد مجيد مما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجل وانا كانت لتوضيح أحكام من بلوغ المرام الشيخ عبدالله من عبدالرحمن البنستام جيشتين فرمودي شاستوسة وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري إمام علي طالب رضي الله عنه أمن في شيء سبحانه وليه كم قدام استياء ب ب لرونه هذا بيعمربين صلى الله عليه وسلم فب ب ب فالمان كرت مقدادي كري أسود كبرسيار بيعبربين كا صلى الله عليه وسلم آية ثنا كبرسيار ليكذب يعبربينش صلى الله عليه وسلم فرموي فيه الوبوء بو نازم يجي السلام مفردات الحديث رجلا كنت رجلا رجلا خبر كان ومذاء صفه لرجل كانت رجلا خبر كاني كنت تأكى فمن متصل مبني في محل رفع اسم كان رجل يجب خبر كان مذاء أن مذاء اشتفية صفة رجلانية بس الظالم لبدوي خلدوشان او انا لصفة تابعوا متبوعا أو نكرة بيأيج نكرة أو منصوب بيأيج منصوبة أو معرفة بيأيج معرفية بعكس حال حال ونئة حال هموزارة صاحب الحال معرفية وبخوشي هموزارة منصوبة هموزارة منصوبة طيب كنت رجلا مذاء باش كان رجلا خبر كان ومذاء صفة لرجل ومذاء طب أنا ما اشتك معنا يا لا لأنني بفتح الميمي وتجديد الذال المعجمة قلت له ذال المعجمه يعني تم معجمه يعني ذال نقطه لسنه ذال ذئ نقطه لسنه نقطه وبيتم بنقطه ثم الف ممدوده من صيغ المبالغه لزولني فعاليه فعال فعول فعيل مفعال فعيل اوفين زمان هي لبابي صيغ المبالغه من كثره المذي لزول مذيهات والمذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وأيضا بكسر الذال. هذي الجهات يا مذي يان مذي مذا؟ ليك قاعدة يان ذاك سكون مذي يان ذاك كسر ذي مذي هذي واردوه وتجديد الياء جمعه مذا والمذايا ومرة. وقال في الصحاح قال الأزهري الودي والمذي والمني مشددات يعني الودي ولكن يقولون ان المنير قال ان المنير يقولون ان ابو يقولون ان المنير يقولون ان المنير يقولون ان المنير يقولون ان المنير يقولون ان وهو يقولون ان المنير يقولون ان المنير يقولون ان المنير يقولون ان المنير وأكبي بيزنيا، هر صندق وكم كي غوصل الدكان التساري، بلام وذي هر صندق غوصل الناكل بس بالمقابل بيسه، <دو> يعني <دو> <دو> لمن يكيد تواني او أو يخوي لبربي هو شو ما يخوي باو ما الله عليه وسلم أو يداي عاجي لا لا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 أو أخذيش تقل على درجة تيد هو أوردوشيان درجة يشده شوية في لو على أورتي لفي عن لفي، فلمن لوي باس المديكير يا مدي تجي أو حالته يدبيت والمدي ماء أبيض لذيش رقيق أوش السبيا لينزا يخرج عند الملاءبة ونحوها وخروج من مجرى البول. من من إفراز الخدود المبالية أرجع يسأل؟ أي بأن يسأل، فإن كمصدرية؟ أي أمرته بسؤال الرسول؟ فما في جملة اسمية فيه دائما إيش أما فيه؟ يعني ضرب زمن وضرب مكان. لقدر جارو مجنور هو بيان دعوتة شبه زملاء بيدام دمنا خبر في الوضوء يعني الوضوء فيه. يعني اسمه خبر اسمه كذا. بقى إيش قالت يا؟ خبرة كذا بقى إيش قالت لأن الوظوء مبتدى مؤخر ها. وقولوا فيه خبر مقدم. في اسمه أنا كده ما خبر مقدم يا لنا. لما لو هي ضرب زمن وضرب مكان. شبه زملاء تارجك يا بدي دمنا خبر. حسابي لا كمان اوتوماتيكيا او شبه زبنا مديد خبره ما يوقض من الحديث ان خروج المذي يوجب الوضوء درسون مذي وها زبنا بيدا زياجه ولا يوجب الوصلاء وهو اجماع او اجماع لسه في بعض الفاظ الحديث عند البخاري فاستحييت تعالوا اشترك دايا عايشان رضا يقوائي للسربي لا حديث بخاري دفن من نعم النساء النساء الأنصاريين لم يمنعهن الحياء أن يتفقحن في الدين. 28 أفرز أفرز كاني أنصارين شرما نكر لو بسيار مكم لو في الدين يخوين لو إنسان يزار يعاهم لك بسيار إنسان يولد لك أشرمك بلام شرما كوي لنا كذي نيكا بيك شيء جود أول رؤينا هاتيا. أو لو أنا جاري و أعطوه مكانة اللي رودناها بني بنافل الشدري فلعن أو برسياري بكاء أن أسأل رسول الله لأنه لفظي تيام لفظي بخاريا نسمى من لبرت لفظي مسلم لمكان فاطمة أقرأي فاطمة خيزاء المفاطمة أشكسين يا يا قبلي صلى الله عليه وسلم عمل؟ لو رمنا هذا لبرأو مكانته فالحياء هو الذي منع عليا رضي الله تعالى عنه من أن يشافها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال بقوي بتيتن بسيا ركيليف كا سيم في قبوله خبر الواحدي والعمل بي في مثل هذه الأمور كاتك توب بسيا ركيليف كير هاتو يبكز بو خودوك يبكز نبو لواه باعام اللهي أو أنا خبر أحد ورنا قرين بسيا ركيليف كا كيف له بلا كا كا أجراته مسيحية نصرانية يان يهودية يان غا برسته يان الروش برسته يان يال الى اخره سوي سي مسلمان به بس انا تسوكني ما ماشي جو جالتين مسلمان بهم اوي درت تصبك درك قل لا اله الا الله محمد رسول الله او بي ليك بي اسلام دبي بي بلاي بلاي اا اسلامتي وي قبول يا قبولني لو قبل مان احد يكلو يكلو مستعكي انقدر احد قبول مانيه الا اللي بدوها بتن يعني لو أوبيا ولا جانا فرش دوكس بسناكني بترى شو استلامتك يقبلها أو يقبلني ولا قبول معنا لو إنه إنه إنه أنت شو بنتها كأنت نا لما هو يس أو يكسرني أوبيا إنه بيتون أو تعلنا نش نشكره كأنت قبلي على المرجع يكذبوا كأنت كعرق عرق منك يكسب يعني قلت كذي نقول بقول نفرا شملوا بانك حتى وقو قبول من يا قبول النبي تعلم جاء في الباضي مسلم لهذا الحديث اغسل ذكرك وتوضأ عورتي يقول بشر ودست يعيش بشر وقوله في بعض الباضي واغسل أمثين خلاص يا ويا ناق اجرات افضل فقد دلت هاتان الروايتان على وجوب غسل الذكر والإناث والوضوء بعد ذلك. كذا نقبض على هذا بل كشجتني أو لا بي. الأمر بغسل الذكر والإناث دليل على نجاسة المذي دليل على ولكن بعض العلماء قال يعفى عن يسدي لمشقة التحرز منه. كما كي عفو ذكره. لبرويناتا الإنسان سادسا إنه لا يكفي الطهارة منه الاستجمار بل لا بد من الماء وذلك والله أعلم لأنه ليس من الخارج المعتاد كالبول ليرك أنا بزنية لما بحاشيكي استجمار ببردي بحاشي كماعه بل لأنه ليس من الخارج المعتاد كالبول بول اعتيادية عادية دبارة بيت وزارك دبار معدل الإنسان تأييد أخوات وعنشتك بأيوي ديكاته بول بلا ما هو يعان ما دمعتها بنيا ذكرك وغسل ذكرك أولي بديه هبيل جاتي حفتم ذهب الحنابلة وبعض المالكية يعني هم مالكي كان إلى وجوب غسل الذكري كله والانثيين من خارج المدي مستدلين بهذا الحديث حنبل يكان لقال لما اللي كان ده لوازبة غسل يعني أوراتي خوي بشواتها بس لكنه كان دي سنة يعني وازبني أو أنا بيعني مستدلين بهذا الحديث والروايات الثابتة فقد صرح بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه ولما جاء في رواية أبي لؤود فقال يغسل ذكره وانتهي ويتوضا ما عورتي بشواط وانت هي افرض ويتوضا فوزا تزجي بشوا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك